وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّهِ إِنَّاكَ مِنْ حَقِّ وَأَحْسَمَ تَكْسِيرًا كَنَنُ وَأَرْضًا سَوِينَا وَإِذْ قُلْنَا What <laughs> all? وآدم وكمود وأصحاب الرس وقرون بين ذلك كثيرا وكل ولا قذر What is <laughs> Once a